خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألمان والبرون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات قبر ثوابا وخير أملا ويوم نسير البال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن جعل لكم موعداً ووضع الكتاب فتولوا درمين مشفقين مما فيه ويقولون يا وين تنا ويقولون يا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيراً ولا كبيرة وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَظِيرَةً وَلَا يَظُلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا وَإِذْ قُلْ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلَّا إبْنِي فَسَجَدُوا إلَّا إبْنِي سَكَانَ مِنَ الْجِنَّ فَفَسَقُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ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 يهم العذاب حنلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وملذين فمن آمن وأصلى أثنا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين وجادل الذين كفروا بالباطل يريدون به الفتنة واتخذوا آياتي ومَا أُنذِروا هُزُوًا ومن أظلم ممن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكْلًا فَنَّى يَقُمُ وَفِي آنَاهُمْ وَقَرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَتَّبِعُوا إِلَّا الْأَبَدَا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئنا وتلك القرى أهلكناهم لم